والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افتغى وراء ذلك فأولئك هم 112. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذينهم على صدواتهم يحافظون 114. هم الذين يرثون الفرد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 فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأحب نا بالك فيها فراكِه كثيرة ومنها تعود وشجرة تخرج من طور سينا تبت وإن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 قُلْ لِلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَسْتَكُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدين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 117. وعطتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 118. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم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 قَالَ قال رب بِمَا بما كذبون 115. قال عما قليل ليصبحن نادمين 116. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين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 114. فنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين 116. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 117. وجعلنا ابن مريم وأم 113. وامه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعين 114. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.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 114. وقفنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 115. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 116. قد كانت آياتي تتلى فكنتم على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 114. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 115. سيقولون لله 116. قل أفلا تذكرون 117. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أ فَلَا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجَرُّ وَلَا يُجَرُّ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ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 119. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 110. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاتأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 119. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ